ودخل المدينة على إيل غفلة من أهلها فعجب فيها رجلين قتسلان وادخلوا المنزل سالعين رب التي منا لها فويذ في يولين يقصد Və dəkhələn يا سلام يا على the sea land Amen! Yeah. Yeah.